Bismillahirrahmanirrahim Aram ya ta sa alun Anin nabai al-azim Al-lazi hum fihi mukhtalifuun Kala sa ya thumma kala sa ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا